قُلْ أَتُحَادُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قَبَالَ الْأَسْبَاطِ كَانُوا هوداً أو قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم فَذَٰلِكَ الْقُرْآنُ لَمَّا كَسَبْتُمْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ